بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزوادك والله غفور رحيم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 بيه واظهره الله عليه عرف فبعضه واعرض عن بعض فلما نباه به قالت من انباك هذا قال نباني العليم الخبير إن 129. وإن إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 120. والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تار ثنا في ذات الانسانيهات ثيبات وابكار يا فسكم وأهلكم نار وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليك ملاك الغلاض شداد لا يعصون الله ما 117. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين توبة نصوح توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنة تجرى من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا 117. ويهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 118. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاناتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين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 ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القولين.